المقابلة المهمة الكلاسيكو بين ريال مدريد و اف سي برشلونه المواجهه اللي يحتضره ملعب سانتياغو برنابيو كيفاش يعني الفورماسيون اللي يدخلوا بها الفريقين بجوج لا فريق ريال مدريد ولا اف سي نذكركم بان غنكونوا في متابعه ديال هذه دي المقابله مباشره من سينما ريال طول حضور ديال الجماهير ديال الفريقين بجوج وايضا مع امين بيروك اللي كيتواجد بسينما ريال طول ريال مدريد كيفاش غادي يكون في المواجهة ديال اف سي برشلونه الريال غيقلب على انتصار على بيت الحال باش يمكن ليه يقاسم الصداره مع اف سي برشلونه المتصدر نعطيه تشكيلة ديال الفريقين بجوج فريال مدريد غادي يدخل في الحراسة نافاس في الديفونس عنده سيرجيو راموس مارسيلو دانييلو وفاران في الميليو غادي نلقاو لوكا مودريتش غارت بيل كروس رودريغيز كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما طبع الحاله دي كيلو، يعتمدها رافاييل بينيتيس في هذا الكلاسيكو ريال مدريد كانت هذه كيلو. اف سي بارسيالونا يدخل بالاسماء التاليه في حراسه المرمى برافو في الديفونس الدف... دانيال الفيس بيكي جوردي و وماسكيرانو في مليو لقاو اندريس اينيستار بوسكيتس و سيرجي روبرتو و لويس سواريز نايمار فلاتاك ديال إف سي برشلونة غياب ليو مессي وكيف على مقابلة ليو مسكين في البونتش إلى جانب تيرشتين مونير و ساندرو راميرز أدريانو كوريرا و مايلن وماتيو ماتيو أيضا في البونتش ديال إف سي في مالبونتش ديال فريق ريال مدريد كين بيبي كاسيا و كازيميرو كارباخال كوفاسيت وخيسي خيسيه الى جانب اسكو اذا كندي تشكيلا و البونتوش جال لديه زي كي بيرسي برشلونه مدريد